الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد الله لا اله الا الله محمد الله واشهد ان محمد بن عبد الله الصالح رضي وصلنا بحول الله وقوته الى الحلقه التاسعه عشر من كتاب منهج السالكين وتوضيح الطرقين لفضيله الشيخ عبد الله بن الرحمن بن صالح رحمه الله تعالى و وقد وصلنا لا جدال جنايات الجنايات الجناية جمع جنايه وهي الذنب والجهاد الجنايات دم جنايه وهي الذنب هذا من جهه اللغه اما في الاصطلاح والاستدراك فكله فعل عدوان على نفس أو مال كله فعل على نفس او مات. لكن انا في عرف العرب في عرف الفقه مخصوصة بما تحصل فيه أو بما يحصل فيه تعدي على الافراد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل مسلم على مثله حرام كل المسلم مسلم على مثله حرام دم امواله وعرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فزعه من دينه ما لم يصب دما لا يزال المسلم في فزعه من دينه ما لم يصب دما حراما في روايات فاذا أصاب دما حراما فلح ضيق على نفسه وأوقع نفسه في المشارك والمهال قال الشيخ رحمه الله كتاب الزنايات القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسان القتل بغير حق لأن القتل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق قال الله عز ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وهو ما هو حق قتل النفس قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل دام بريء مسلم إلا بيجسل لا يحل دام بريء مسلم إلا بإحدى فلا الثيب الزاني يعني رجل متزود أو سبب الزواج هذا في شرع النبي حلال الدم يعني لا قيمة له ولا دية له وإن عدى عليه إنسان فقتله وكان في باطل الأمر زانيا لا دية عند رسول الله محمد ولا عند شريعة الإسلام الثيب الزاني والنفس بالنفس رجل قتل رجل أمه وقتل نفسا ظلما فأصبح دمه في شريعة النبي هذرا فمن عدى عليه فقطل ولو من غير اولياء الدم فلا يطالب قصاص ولا يطالب ديه مهدر الدم لا قيمه ها لا يحل ده ممرئ المسلم الا اذا ثلاث ثلث الذاني الذي تاب له الثواب حتى لو لم يتزوج لو زوجته ماتت لو طلقها ويعيد الله يسمى طيب ليس بكره اي ذلك والنهب بالنفس والتارك لدينه لنتعامل مرتد عن الاسلام مرتد عن الاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه وتياك الكلام عليه في باب المرتد يقول الشيخ رحمه الله القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثه اقسام القتل بغير حق ينقسم العمد العدوان العمد العدوان مع فلنأتفى أن كل القتل العمد لعمد لا عضوان لأنه قد يقتل الإنسان عمدا بغريب عضوان السياف الذي اشتغل بقاطع رقاب المجددين والعليم قتل ليس بهذا عمد قتل الناس ولكن هل هو معتدي؟ ليس بمعتدي هو يفيد بشريعة الله سبحانه وتعالى تمام؟ فهنا نبدأ من القتل أن يكون عمدا وعضوانا وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبته وأن يقتله بجناية تقتل غالبته طيب ما عقوبة هذا القتل إنسان قتل إنساناً ولو امرأة إنسان قتل رجلاً أو قتل امرأة أو صبياً صغيراً أو طفلة صغيرة عمداً وعدواناً ظلماً بما يقتل غالباً كيف يقتل غالباً؟ يعني رماه بالرصاص ولو يقول إيه أنا لا كنت أقل أتله يقولون يقل رصاص كنت تقطد إيه؟ أو رماه بسهم أو رماه بسيف تمام؟ أو رماه من فوق مبنى عالي رماه فوق مار يقول أنا لا أقل قتل وهو يعني زهاء هذا قتل عنه هذا قتل عنه فهذا, قتل عنه. تمام؟ فهذا بما يقتل قاربا بأن يرتيه من شارك أو يرنيه في سيفل أو يخنقه أو يضربه ضربا يعني في مقتل حتى يموت فهذا يخير ولي يدام فيه بين القتل والديه يخير ولي يدام فيه بين القتل والديه تمام؟ لقول الله سبحانه وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ما هو سلطان؟ سلطان المطالبة بالقصاص ولكن الله عبدالله نهى عن الإصراف فقال فلا يسرف بالقتل إنه كان منصور يعني صاحب الحق مصور بإذن الله سبحانه وتعالى فيقول القتل عند العذوان وهو أن يقتلوا بجناية تقتل غالبا فهذا يخلج فيه ولي الدم بين القتل والذية بين القتل والذية بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قتل له قاتل فهو بخير نظرين من قتل له قاتل فهو بخير نظرين اما ان يقتل واما ان يفدي اما ان يقتل واما ان يفديه يعني بدفع ديه الى اهله طبعا فخذ كبير جدا من الديه في باب قتل العمد والديه في القطأ الخطا في باب قتل القطأ فقد قدره الشرع وحددها تمام شو العمد قدرها شرعه وحددها أما في قتل العمد عمدان فقد تركها الشرع إلى اولياء الدم وإن طلبوا ألف لهم وإن طلبوا ألف لهم وطبعاً يعني البنب لا يفتح لهم إلى جزء هذا السرق الشديد ولكن الشرع لم يحطه ولم يردده إلا بربوانهم وإحتيارهم إذا أول نوع من أنواع الجناية ها القتل بغير حق وإن القتل العمد العدوان ثم بعد ذلك القتل شبه العمد, شبه العمد. وهو أن يتعمد الجناية بما لا يقتل الأول تعمد الجناية بما يقتل وإستاني تعمد الجناية بما لا يقتل يعني إنسان بيطلب إنسان يقتل ضربة مسك عصائر ضربة وستين ثلاثة مات تمام؟ او دفعه دفع في صدري دفعة بسيطة بذوقه في دمات في إيله تمام كما قال الله عجل الله فأركزه ممسك فقضى عليها شبه موحدة ولكن هو في مات تمام؟ فإن تدفع بقصد الإذاية أو اتضرب بعصها ونحوها بقصد الإذاية ولكن لا يقصد القتل فما هذا؟ هذا يسمى شبه عم بإن ومن جهة عدم إرادة القتل مخطئ تمام؟ فلأيتم شبه عمد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن قتيل شبه العمد بالصوت والعصى أو الحجر مئة من الإبل فيه مئة من الإبل وهذا روال إمام أحمد وحسن من أدبان الرحمن الثورة ثالثة من صور القتل بغير الحق قتل الخطأ قتل الخطأ وهو أن تقع الجناية منه بغير قصر أصور يعني ولا يقصد حتى إلهه وإنما وقعت الجناية خطأا وما أراد الجناية كأفضل لا بإذاية ولا بقدر لكنه قد تقع منه الجناية إما بمباشرة وإما بسبب مثال إنسان مثلا يكون عمال شدالين فوق طبيع العاشر مثلا في إمارة من الإمارات يقول مع الصوب وبالتحرك فهو يتقاه كنبيرك على رواه تفع صاحبه ألقاه من فوق الإمارات من غير ما يراه؟ هذا قتل إيه؟ هذا قتل خطأ يعني صاحبه في موضعه الصحيح وهذا يتحضر في مجاله الصواب ولكن هو بيسحب الحمل مثلاً أو بيجر الحجارة أو الأشياء لبع صاحبه مسج هشد أو مليل في بيها ضرب صاحبه الألقاء من كوك العمارة من غير قطل هذا يسمى بقتل الخطأ او إنسان هذا يسمى بالمباشرة يعني هو تدخل في هذا دين الأمر تمام؟ او إنسان مثلاً حاول يفادي يعني حالاً في الطريق فدقل في إنسان ثاني بالعربية موضو هذا يسم خطأ، ماشي بمباشرة أما قتل الخطأ بالسبب هيكون قد وضع شيئاً يبتل من ضيق قد المباشرة يحفر مثلاً يصلح مسهورة من المؤسسين في الأرض أو يحفر يعني بحثاً عن شيء أو يعمل بعض إصراعات في الأرض حفر حفرة عميقة جداً وناس الفأس فيها تحت إنسان ما عندي بالليل؟ المكان في ليس فيه شراط أو شيء ساقط في الحفرة وقرع على الفأس مات يطمئ لأنه هو متسابق، وليس حد يوقعه هو من المتسابقين حط حفرة على طريق الناس المسلوب لأنهم خطير حفظ تمام؟ أو إنسان مثلا وضع بعض الأحبال أو بعض الموادس للقر يعني غباء الأرض مية في مكان عدواني، ليس حقك أنك ترش في الشارع مية بالطريقة دي مو أقف في تراجي كابير معدس لحلق مال يضمن دي أب يضمن وضع قولة مثلا على خطف في مكان مخوف تمام؟ ابن الصائب يشفر من هذا أهب الشارع وقت على اسمه واحد خط خطأ قادس لخطأ تمام. ليه؟ إن كل جنايات الأطفال والمجانين أفطار بل أنت بالك مش تقول إنسان حاجة أبهمة كده تمام؟ إنسان بيصلح مثلا حاجة ترابة في البيت ويطلع الأسلاك وسالها وعند أولاد صغيرين إيه إنه بيجر أحمسك السلم خطأ، إنت كده متسدق في قتل الولد وطالبك بالدية، أنا ما عمزتش حاجة، أنا ما عمزتش لو, لو عمزتها حتيت أجاني متعمل، إنه هذا الأمر كله قد خطأ تمام؟ سنسل مثلاً خلاطة لنا مكينة تشتغل وفي المكان في أصف صغيرين ونسبهم ومشي سبها دايلة تمام؟ رد يمت إيدو الخلاطة أقعد لاعو شديد وموضيد تمام؟ كل هذا الأمر يكون في الآن قدر الخطأ بالسببية وليس بالمباشرة قدر الخطأ هو أن تطع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب ففي الأخيرين لا قوت في الأخيرين شد العمد والخطأ لا قوت يعني قوت لا، لما نرداشا لما نرده سيما موت الناس لأنك أنت ترضى ما ترداش الشرع لن يضع لك هذا الحمد إنما انقصاص القول في العمد فقط بقول النبي العمد قود العمد قود يعني العمد فيه ايه القصاص قتلا بفضل كما قال النبي النفس بالنفس في الأخيرين في العمد والخطأ ولو بسبب أو بمشرة لا قود فيه بل الكفارة في مال القاتلين وديه على عكيده تمام لان ضحى على الداله جمع بين الديه والكفاره في قتل الخطا تمام فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه اما الكفاره اللي هتدفعها الجاني ولو خطا او شبه عمد ايه الكفاره عتق رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تمام ما عندوش ولا ما عندو فلوس اشتري بقى عبد ولا في عديد أصلا في صلوخ المسلمين ماذا يفعل على طول ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين صيام شهرين متتابعين فالبوثية تعتليمات من يدفعها أو نياب القاتل أو نياب القاتل مع عصباته من الذكور كل أضايب الرجال هم اللي اشتركوا فنك هم يدفعش كل أضايب هم اللي يدفعوا هذه الدين وتقصد عليهم ثلاثة أين سنة أقصى أو على في ثلاث سنوات طب برضو ما حطتش غرامتك من شهر يعني سلامك يا سراء هل خطا خطا وليس عندنا فلا قود فيه ولا قصاص طب هل انت عليك الكفاره برعد ان كنت تطيق وان كنت تخفى عليك سيان شهرين متتابعين طب لو تطقت الشهرين متتابعين هل عليك الاطعام ذهب بعضه العدل ان تطبق 60 مسكينا ولكن هذا عند العد هذا عند العد التام عن سياده ترى مش هيسالك يا ساره مش هقدر اسولك كده طلقتها من أهل السيام رمضان يبقى سلو الكفارة طبعاً لتطيق سيام رمضان إذا أنت تطيق سيام الكفارة كده عام في, في الأغرابين أهل زمان السيام الشهرين المتتابعين والأفضل على التتابعة لغير العزر عادة من أول إنه وصل إلى حد 50 يوم وأفضل يوماً من هذه العيب كده بغير أي عزر تقول له عزر من واحد تابع حد وصل إلى 60 أو 58 يوم على التأخيص العرب من شهرين الاثنين إلى الأبيين ومن أصيب كل شهر يوم فعليه الكفارة في ماله القادم بالعدك فإن لم ينقف بالإيه السيام فإن لم ينقف بالفعل قول بعض أهل من على العاقلة فيه قال ورح العاقلة عصاباته كلهم عصاباته كلهم يعني كل ما يمت له بعصوبة أبو إخوان أولاد إخوان أعمان أولاد أعمان وجود كل أولاد يدخلون في عصوبة الرجل قريبهم وبعيدهم توزع عليهم الضيئة بقدر حالهم ببعض الناس قد توزع عليهم الضيئة بقدر ما يرثون منهم لا توزع الضيئة على قدر أحوالهم يعني الغني يرفع مثلا نسبة 20% والفقير يرفع نسبة 10% كأس ومكلا بمسكة على قدر حالهم وتؤجر عليهم ثلاثة سنين كل سنة يحملون ثلاثة سنة يعني مخطوم من مدموع الناس كل ثلاثة ثلاثة ديئة طب ويجبية الإنسان في ايه؟ تمام؟ حاجر لنا الجنة قال وديات للنفس وغيرها قد أصلت في حديث عمر بن حازم عمر بن حازم النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتاب في محاصيل أحكام الدين وأصله إلى أهل اليمن طبعا النبي أرغ بكتابة الكتاب لأن النبي لا يكتب صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي كتب إلى أهل اليمن وفيه ومن اعتبط أو من اعتبط مؤمنا قتلا عن بجنة ومن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بلينة فإنهم قودت إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الديا مئة من الإبل النفس يعني إيه في نفس الإنسان في القتل يعني أذهب قرب شبط الله عروح تمام فيه مئة من الإبل يعني مئة جمد الكامل واحد يعني من ثمانية لعصر ألد بديت الواحد يعني من ثمانمائة ألف إلى مليون جنيه بديت الإنسان الواحد اشتماعي بشنتان الخضراء كان ربينا في الحرم فعلت كده يعني ايه الفقير غالبان ورجنتانيك وازده عن كل الناس زي بعض من أول أعلى من سلطة سياسية إدارية في البلد لحد الزفاد من السارع اللي ملوش أي أهل ولا قرارة كله زي بعض طفل اللي مولود بقى رسع واحدة ذا اللي عنده مئة سنة كله زي بعض ده في الذكور يقول في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأمن إذا أعب جدا عن واحد أضع عرب استقصالها الدية. وفي اللسان قديه وفي الشفتين وفي الذكر عضو ذكري قديه ها وفي البيضتين والثيين ها وصيتين يعني الدية. وفي الصلب صلب ظهر اشعاع عمال بخلط العربيه تصل ظهر اشعاع ها باين مش اسم الصلب, الصلب. تمام وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة نوع من الأنواع الزراحات تصل إلى أم ادماغ فبقى محطة فتحت ما قلت لشيء مبطل لإدماغ من جهة المخ بان اسمها الآمة أو المأمومة فيها ثلث الدية وفي الجائفة غازت كده أو طعن طعنة وصلت إلى جوز من الجنب لا أو من الجنب لا أو من البطن أو من الطاب أو في المثانة أو في الصدر فأي موضع من دور طعن, طعن وطعن وصلت إلى جوه وفي الجائفة ثلثة دية وفي المنقلة ها خمسة عشرة من الإبل المنقلة بسيك له دراعه يقوله ملك دراعه فاصل المرسل ففك دراعه من بعض اسمها مننقلة نقلت العظم عما كان فخمسة عشرة من, من الإبل وفي كل إصبع من أصابع يد والرجل عشر من الإبل كل إصباع الواحد عشر من الإبل وفي السن خمس منه دي وفي الموطئه يا شجاع الراس والوجه شقه شقه كده عظم ما هو باين فيها غنم من الابل وان الرجل يقتل المراه وعلى اهل الذهب 1000 دينار رواه البخاري انت عارف دينار دول قد ايه 4 وربع ذهب عيار 24 شغل محله كبير أربعة كيلو وربعة ذهب عيار ربعة عشر قد يدية على أهل الذهب إنه ما هماش أهل إبن تمام؟ هذا الحديث يعني اختلفوا من صحاته وفي بحث طويل ولكن إن على هذا المحن لبقى الوقت في دية في الإنسان الرابل الذكر وإن كان طفلاً صغيراً وإن كان شيخاً كبيرا مريضاً لو حتى أتله فيه مئة من الإبن فيه مئة من الإبن وكل عضو من الإنسان ليس له نظير ففيه مئة من الإبن زي ما أنف الأنف إذا أوعب جذعاً سأليه كم أنا فيه واحدة فإذا أوعب الجذعاً يعني أضع الحرص الشيء في أنف حرص فيها مئة من الإبل سكاعد نؤثر من تمام؟ وفي اللسان مئة من الإبل وفي الذكر مئة من الإبل وفي الصل مئة من الإبل تمام؟ وتعطيل منفعة كل عضو من الأعضاء التي لا نظير لها كالطفع هتب يعني أصابه إصابة حصله خرص ماشي تكلم وسنوصله مئة من الإبن ضربه ضربه فقط حسد الشم تماماً لا يشن أصلاً فيها مئة مئة من الإبن تمام؟ قطع نسله أشكاله مئة من الإبن تمام؟ وهو لم يقوم عليه بكل ولكن اثر الحارس أنه هو إيه؟ لأن لن يمجب مرة بعد ذلك خاص تمام؟ مع سلامة لأنه لسه الشباب ولسه حيواناته المنوى الموجودة ولكنه أثر حتى أنه لا يخصف ها؟ أو فقد الذاكرة تماماً أو جن اه يعني عمل له فقد عقله تكفيه هديه كذلك تمام في هديه كامله واضح الامر نعم كل ده في خطا كل في قتل خطا انما في العند اتصاصرت ولقيت اصابعين ولقيت اصابعين ورجل ساقيه تمام اما كل ما انا اتكلم الآن في الخطأ أو في شبه في الخط أو في شبه العند تمام هيفرق الخطا من شبه العند ان الايه شبه العند اليديا أربعون من الابل في مئة من الابل أربعون منها في بطونها أولادوها القتل البندية في الخطأ أنه هو محس السبب والمشرى والقتل شبه العمد إيه الفريق هذا من ذلك؟ إن لو في شبه العمد ده الذية تعته أغلق أصعر أكثر مئة من الابل جميع من الابل لكن أربعين منها في بطون أولادوها طبعا معلوم أن العشراء من سيب إيه؟ الفريق هذه أول طبعا طيب وكل عضو الإنسان منه اثنان ففي واحد منها نصف او في من فعله نصف كان عيدين والأذنين والشبتين واليدين والرجلين أي واحدة من هؤلاء نصف الدين قطع له في اليد ابن الكافة أو من, من الملفط أو من العادل قطع له هذا الخمسين من الإبل واليميل خمسين من الإبل في مجموعين 10% من الابن. الرجل كذلك يمين أو يصار الأذن قطعها كلها حتى لم يعطيها أي أساس أو أذهب سمع الأذن خالص لم يسمع طيب أصابه وصابة خلالة النظر حصل نقص يقدر يعني العند كان سليمة 70 مليون طيب نسبة العنس, العنس في العند كان 30% إذا نحن نريد 30% من 60% eben تمام يساوي الكلمه طبعا طبيب النطق هو اللي هتش بيقول نسبه الاعكس في هذه العين هتتكلم تمام ها قطع الصوت ما اتكلم او الحنجره ها اذهب صوته تماما واللسان بيتحرك والشفتين بيتحرك بس الصوت لا يخرج في قطع الاحبال الصوتيه مثلا قطعا في عمليه فاول ولا هات دول بيعملوا ليه قطع الاحبال الصوتيه هديه تمام وكل طرف في الإنسان في منه أربعة ففي واحدها ربع كالأجفال واحد اثنين ثلاثة أربعة جفن واحد في حادث الحادثة وفي الليل من الجناد فقطع ربع دين تمام؟ في الأصابع عشر, عشر هذه وهذه الثواتر كي الصغير تمام؟ العقل كل عقل من عقل الصوابع أو الأصابع فيها ثلث دين إلا الإبهام ففيها جزء بها اثنين بس تمام؟ الاثنان خمسون من البيض خمسون وخمسة وفي السن يا سود خبط في السن حصل وليه طبع للأعفار في السن لسه مكانه متخلقش فيه بعيدة السن السود ده فئة بعيدة وفقدت دي طويل عريض في أحكام الفكر الإسلامي قرن ويشترط كل ده في جنايات الخطأ كل ده في جنايات الخطأ طبع. سواء كانت الجنايه ها بالقطع والابانه زي قطع الذراع قطع الاصابع ها بالجراحات ولكن الجراحات كلها ما فيهاش زياده الا جراحات الايه الموضحه دراسه الايه حديث يعني اتجرح وجرحا ابقى عظم راسبي هذا فيه كام ها الموضحه ده من الايدي 5 من ايه بالحاجه بسيطه لا طب فين بعض المجلمين يعدوا على الناس للسلاح والديون خاصة لهم اتراضوا على ايه دفع له أبسين جنيه مباسرة بس راضوا الله ليدخر السن بيهم لحد ما يسفع عدية وللا ما يشتغل بعدين شرع الله سبحانه وتعالى يعني لو أن الشريعة ده في الناس لعاش الناس في البيوتهم يفتح أبابهم الشبيخ وينامهم السريح في حد دي غريب يمتهم إن شاء الله لله ده أكفظه وأصنعه أما شريعة الزبالات أذهال البشر لها لأن لا تحفظه أمانا ولا تدفع شرا عن الناس ويتا لله ويتا لله ويتا لله في القصاص يُشترض في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا يُشترض في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا أولا يكون عمدا ثانيا مكلفا يعني عمقلا بالغا الرئي للعمل الغناية ده وأتت إنسان أو قتل رجلا من الناس أو امرأة متى نقتص منه ومتى نقتله بمن قتله أه عندما يكونوا ها بالغ بالغا عاقياً. تمام وأن يكون المقتول محصومة ذا ما يقولش محصن زاني ولا قاتل ولا إنسان مرتد عن الإسلام ولا كافر حربي فإن قتل أي أحد من الأولاء فهدر فهدر تمام يقول أن يكون القاتل مكلفا والمقتول محصوما ومكافئا للجانب ومكافئا لذلك في الإسلام والردق والحرية فلا يقتل المسلم بكاثر لو مسلم قتل واحد كاثر ولو كاثر لا يقتل لا يقتل فيه ولو عملا تمام وإذنما فيه الديئة فقط في قول جمهور أهل العلم خلافا لمن قال بوجوب القصاص في, في, في أهل الجمهور ولا يقتل الحر بالعبد لأن العبد من الأموال المتقومة العبد الذي يتبعه بالشرف لسعب فخلاص إذا قتلوا فقد أتلفوا على صاحب يلزمه فيما تكون ننزمه؟ فيما تقول منهما؟ أهلا وأن لا يكون القافل والدا للمكتوب وأن لا يكون القافل أبا او أما للمكتوب قول النبي صراحة لما لا يقتل والد بولده ولو عمدا ولو عمدا على أي صورة كان؟ على أي صورة كان لا يقتل والد بولده إنما فيه دية, في ديه مغلغة فقط والعقوبة التعزنية إنما هو يقتل لا يقتل تمام؟ ايه؟ تصرفين ايه؟ الديه، طب لا فاضل قتل الوالد ولده فعليه الديه والتعزير مالي او غير مالي والديه تدفع لمين؟ لورثه هذا الولد المقتول، اذا جاءه ابنائه أو او من موجود من الورثه ياخد ياخد <تصفيق> كتابي, كتابي لو كان نصراني أو يهودي له الذية ولكن لا قواد فيه لا خصاصة في قتلي ولو عمداته ولا الحر بالفر وأن لا يكون والدا للمختول فلا يقتل الأبوان بالولد سواء كانت الأم هي اللي فتلت أو الولد, الولد هو الذي قتل الأضبع إنما لو الولد قتل أباها مقتل بها ولا قتل أمه مقتل تمام؟ لأن الوالد مجقول على الشفقة أصلاً ما بدأ خلق الأباء يعني يحنون وشكون على أولادهم فكون إن الأرض يقتل الولد إراد يستهي بالأعم الأغلب يعني بالأعم الأغلب يقول ولابد من اتفاق الأولياء المكلفين يعني كتل لنا قتيل عبد وعدوان لابد إن إحنا كل المستخدسين لذلك الأولياء المقرباء اللي يتفقوا على المطالبة فلو واحد قال ارضى بالديه انا مش عايز حد يدفع الديه ارضى بالديه خلاص سقطت سقطت الايه سقط القصاص وهذا بس الديه تمام فلا من اتفاق اوليائه المكلفين ولا بد من الامن من التعدي في الاستيفاء الاستيفاء في مدون النحو يعني اذا قطع الانسان اصبع ها او قطع الانسان ذراع قطع من وسط الذراع ما نستطيع ان نقص ليه إن هذا منطقة مخوفة، منطقة قطرة لو قطع هنا شرائم وأوردت، فممكن أن ينزل حتى يموت يبقى ليس له إلا الدين أما إن قطع من مفصل، فالمفصل ليس فيه أوردت أرسل شرائم مسألة أمينة، تمام؟ حتى المكان هنا يعني في القطع الشرائم لما قطع لم أمر في القطع هذه الثالثة لأن المكان إيه مأمون، ليس سيموت إنسان من, من قطع إياه، فإذا قطع من مفصل، سواء كان في الروسك أو في الأصابع أو في الروسك أو في حوقة الأصابع أو في المنفط أو في الكتف جاء القصاص في وسط العظم أو في اللعن لا يجوز القصاص لأنها الشياء خطرة غير مأمونة فهنا لابد من الأمن في من, من التعادي في, في الاستفاة وهذا شرطه في غير النفس قالت وتقتل الجماعة بالواحد أجموع من الناس إصابة تموا على واحد وزربوه حتى قتل أو تبادر عليه الطعلاق فقتلوه نقول النفس بالنفس وده عشرة في مقابل واحد ولا نقتلهم ده يقتلون يقتلون لقضاء الخليفة عمر الراشد رضي الله تعالى عنه أرضال فاروح قال أن الناس من أهل اليمن يعني اجتمعوا على رجل فقتلوه حوالي عشرة فقتلهم عمر رضي الله تعالى عنه به جميعا قتلهم به جميعا وقال لو تمال عليه أهل صمعان لقتلتهم به لو أهل البلا كلهم اتفقوا عليه هقتلهم به تمام لماذا؟ لأننا لو طرقنا قد في بالواحد يا بيت سهلا كل من يريد أن ينتم الإنسان يأخذ معظمين ثلاثة ويأتبوا إلى قتل وتنتهي النفس بالنفس لأنشان أغلق هذا الباب وقال لو على قدس الواحد قتلتم به وتغتل الجماعة بالواحد ويقال كل رضو بمثله إن أمكن بدون تعجز يقال كل رضو بمثله يعني الإنسان قطع الإنسان جراعه الشمال تمام؟ والثاني ذراع الشمال مقطوع الجاني ذراع الشمال مقطوع كيف نقص؟ ما تستطيع أن تقص الله ذراع اليمين اليمين في مقابل الشمال لا يكون لابد أن يكون العضو مماثل للعضو تمام؟ إنسان أعضب له عين واحدة ففقى عين رجل السليم المقابل العين تفقى ولا لا؟ في, في قولها السليم لا تفقى لأن عين الأعوار هي كل نظر لابد أن عين السليم نصف عين فما يفعش أفض نصف عين في مقابل بسط كامل لا يوجد تبقى لا أب عنده فانا بيقول يقال كل عضو بمثله إذا امكن دون تعدي لقوه تعالى وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس الى اخر الان وديه المراه على النصف بديه الرجل رجل مقابل المراه فهل فيها 100 من الهله ولا 50 من الهله فيها 50 من الهله وهذا بإسمع أهل الفئرين من الفقهاء أن دية المرأة على نصف من دية الرجل ثلاثا من الشدة ونقرد فقال بل سنين الذي عليه كلمور والذي عليه مفتاة في جميع الأهل الفتاة المحتملة أن دية المرأة نصف دية الرجل دية المرأة نصف ديه الرجل إلا فيما دون الثلث من الأعضاء يعني نصف زراعها بنصف زراعة وعينها بنصف عين وروحها بنصف نفسه تمام الا في حاله كده نادره تقدروا تركزوا فيها الله المستعان يعني انقطع لها اصبع ها يقطع الرجل لا يعني هنا جني على اصبع اصابعها خطا فتك قال 20 قال لما زادت مصيبتها قلت دي توقرت في بسلنة. لما زادت مصيبتها قلت دي قالت في بسلنة. إذا تقطع أطفع واحدة عشرة، اتنين، عشرين، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، أربعة تجاوزنا ثلثة فنرجع إلى الإيه؟ نرجع إلى المسكودة مثل الدمور، فخارة، حمام الله تعرفت ومثال الداخل المجلح ونظر عند الفخارة، حمام الله تعرفت طيب، تازل الآن الجناية في الجراحات كل هذا كانت في الأعضاء الجناية في الجراحات يعني إنسان جرح إنسانا جرحا على سبيل الخطأ صالب بنتيها أين الجرح؟ في ذراع. لا دي. ليس له ذي مقدرة في غاهره في بصنة ليس له ذي مقدرة ماذا تقدر الدياد؟ قلنا في الموضحة أو في الموضحة وفيها خمس من الإبل أو في الآمة وفيها ثلث أدية وفي الجائفة وفيها ثلث أدية أعمى الجراحات في دود ذلك في الأبنان دي على قد تكاليف العلاف وتنساين على قد بصريك العلاف وتعطيله عن العمل وأجل مسألة أو كيف في نسبة العمس تحقق نسبة العمس وتنساين أما الشجاج الجراحات الرأس والوجه خاصة فلا أحكام خاصة عندنا في جراحات الرأس و جراحات الوجه أسماء مختصة اسمه إيه؟ اسم الأسماء لإيه الجروح اسمه, أسمه, اسمه الحارصة لا تتعلموا شيء لا تتعلموا شيء خادش فقط يعني إيه؟ عمل شرق كده في الجد وظاهر لكنه لا يخرجوا دمان اسمه إيه؟ الحارصة إنها تشكت دائجة ولا هاتود ثم بعد ذلك الدمعة أو الدمعة أو البازلة لأنها تدمي الجلدة أو تدمعها يعني تخرج الدم كالدامعة كده حاجة بسيطة اسمها إيه؟ الدمعة أو البازلة تنجل شيئاً طريقة وبعد يجب عندنا المتلاحمة يعني الذي تدخل في الغمي طليلاً وبعد يجب عندنا السمحاق التي تصل إلى الجلد البيضاء التي قبل العاضل وبعد يجب عندنا الموضحة التي تبقى الجلد البيضاء وقبل للرأس كل ذلك يجرح أجل إيه الرأس والوجه الخاصة تحي. تمام وكان ليها جهات حكيت في الاذر اليمنى او من جهه اذر اليسرى او من الجبهه او من اعلى الراس بيقول دي ان كونها بكاد خاطر الشرع جعلها كام خاصه ها يعني الانسان خربش نفسه بضوافره في وشه كده ها ايه ده ولا بتخرج جلد اسمها ايه الحارشه الصايبه تمام فان ادمت قطرات خفيفه اسمها الايه الدميه او البهدله او الايه يعني لو دخلت في اللحم قليلا ولو اصاب ولو من ورق ها لا لا يمكن يكون بسيف يعني هذه جراحات يقول لو بظفره او بعصا لو خدشه بعصا في وش كده تدخل في نفس الايه الملف ده يعني خمش او جرواني نفس الايه نفس, نفس المساري في اللحم في المتلاحمه فانشقت الجلده ووصل الى النشاء الابيض او الجلد بياض السمره ايه الزنحاف فانزلت السائل جدا بلق اسمه الايه المطاعب خمسة من الإبيت بنص حديث رسول الله وهذا إجماعي خطهات يبقى الخلاف في اللي تحت كده هل تكون هديات ولا لا؟ ما ذهب الإمام أحمد في أحد الوثيب السماكين الحارصة بعيد والدامعة بعيدان والمتلاحمة ثلاثة أبعاد يغذر معها لا يخذوه شفوشه شفو عدي بقى كل أسبوع عليه خذوه شفوشه واحد ولو الصابع خذش هنا وعنده النعيم خذش تحت فأدي واحد اثنين ولو كانوا هو بالدماء ونزل في الجدري فأدي واحد اثنين تمام؟ يعني جامعة دين الرأس معمدة الشعر وبين الجبهة يبقى حتى لو انشده واحدة بيته تشوف الإنسان الثالث يعملون من السمارة بقى يبقى بالحريصة على البعض الريوان في مهنة زي أحمد فيها بعير عشر تلافين شربوش مجابش دم يبقى دم يبقى مجابين مشرين أجل آه. احتاجت مثلا تنظيف الفلتتين والجورزتين عدم ماشي صفحياتها صفحية بيسموها ثلاثة أمعام، ثلاثين ألف منين كمان؟ في الصابع الواحد، في الخامس مع خمس صوار، عدت بقى أقول لصابع ليه حكم الواحد؟ ليه حكم دا ليه حكم ليه حكم دا ليه حكم دا ليه حكم بيه إنه افنين؟ عدت هذه العلا؟ أو لما نتسلت؟ يبقى الناس على أهل الأمستاذ بالأول، كنت أصدقوا تصريا بكينا، كنت أصدقوا بشيخ عبد الله بطعانا قالنا أنه كان لأناس ولد كثير مشرب كانوا بيأخذ جارع في الأولاد يترى فيجي يعجوا الجراحات يا رب لإيه الدياد مات الولد اتتصر كان هو المرطة الردء كان عمال يجيب شغل كبزة ولكن الشاهد أن انت شو انظر إلى رعاية الشريعة إلى دماء الأدميين وإلى حفظ الناس يبقى أنت في بالشارع في منتهى الأمان يقول وديه المراه على النصف من دي التبادل الا في مدونه ثروت البيتي فهما سواء تمام كتاب الحدود خش تمام كده تسالوا لذلك وتذكروا انهم كثيرين اول لحظه انا مش عارف ليه اه قال في كتاب الحدود ها حدود الاول الحدود ده وهو لغتك المنع هو ما يهجز بين شيئين فيبنع اختلافهما وشرعه هو عقوبات مقدرة لتنع من الوقوع في مثل مرتكب من المعاصي الحدود عقوبات مقدرة شرعه على أقدر وحد عقوبات مقدرة لتنع من الوقوع في مثل مرتكب من المعاصي ولا مدود ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة ويقتضيها القياس الصحيح وأما عن إجماعها فيتحصيل داع التأديب والتطهير لا لغرض التشفي والانتقام تحصيل داع التأديب والتطهير لا لغرض التشفي والانتقام صيانة للمجتمعات من انتشار الشرور والفساد وأيضا دعامة أكيدة بصلاة الكون وتعمير الأرض وفتصعب الله ورسوله بسلطها سيالة للأعراض والثماء نحن نعمل حس على دماء الناس وعلى أعراض الناس برضو البناء لابد في المسألة بالحدود لأنهم يكون المسألة أصعب ما يكونوا عن شريف الجاني وعاقب العقوبة التي تردعوا فتردعوا أنفاك قال شيخ رحمه الله تعالى لا حتى إلا على مكلف عالم بالتحريف لا حتى إلا على مكلف عاقباني عالم بالتحرين يعني لأنه يحكم تعلم بالتحرين يعني يعلم أن القتل حرام يعلم أن السلطة حرام أن القذف حرام أن زد حرام أن الحرابة حرام أن البغية حرام فقط إنما ينزم وأن يعلم أن حد الزاهد إذا كان بكراً مثل الجلب وإن كان محصولاً وإن كان منصناً للرجل حتى وإن كان يدخل هذه يعني أنك ذهب إلى المملكة العربية السعودية فزن هناك وعرف أننا عندنا هنا في مصر هيتالله ولأكون في بلاية ومضيحة ونسأله وكل واحد روح بكم لا، هناك إذا ضبطك وتلبسك بجريمة الزنة وقامت عليه بينا يرجم رجم الكلب حتى ينهر تمام؟ يقول أسمحنا ما نعرفش، هذا ليس في بلدين، نترسناش الزنة حرام ولا ليس حرامة. حرام يكفي يكفي المعرفة ذات حرم تمام فلا حد إلا على مكلف عالم بالتعريف وفخر لا الحكم على التفصيل كما في قصة معه في قصة معه للأسلام ما كان يعلم تفاصيل الحكم وأنه إذا بلغ الإمام فلا رجع ولا يكيمه إلا الإمام أو نائبه ولا يكيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد إلا السيد فإنه له إقامة الحد وبالجلد فقط خاصة على رفيقه عبيد اللي هو بشتمه تمام؟ مش الموظفين ولا الناس اللي جايين بيحقود عمالا من الفلبين والدوليس الله العمد الذي هو العمد الذي يباعه واشترى حقا بشريعة الله سبحانه قال إلا السيد فإنه له إطامته فإنه له إطامته بالجد خاص على رقيقه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمت أحدكم فليجردها الحد ولا يفذل إذا زنت أمت أحدكم فليجردها الحد ولا يفذل بأن لا يعيب الشيسانية الفجيرة فإذن أن تكون على الشرق الله تنتهي وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر او حد في الجلد 100 100 في الزنا على حد الزنا في الجلد في القذف لو ان عليه نص حد القذف لو انه شرب عليه نص حد الخمر يبقى ايه عليه نص حد الحر في الجلد يقول ما هو الزنة؟ يقول الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر الزنة هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر لأنثى إن كان محصناً ان كان الفاعل محصناً وهو الذي قد تزوج زواجاً صحيحاً ووافئ بيه وهما حران مكلفان فهذا يفجم حتى ينفر الزنة الذي هو الزنة الذي يعرفه كل الإنساني أسمع هذه الكلمة تمام؟ الزنة الذي هو الزنى ولكن بشرط أن يكون هذا الثاني قد تزوج أدواجاً صحيحاً ولو في الماضي ولو ساعة حمر تمام ها؟ ووضع فيه ممكن يتزوج أدواج صحيحة ولا فكتب كتابه وطلع ما, الجو... ما جمعش امراضه تمام أما يشترط في إقامة الحد عليه يكون قد جامع ولو مرة في نكاح صحيح وهو حر مكلم عاق البالي تمام فهذا يرجع حتى يكون وإن كان غير محصن يعني لم يصدف له الزوالي أبداً لم يرى الحلال في حياته قضى هذا جلد مئة جلدة جلد وظرب سنة إثنى فسنة من ثلاثة وهو في المؤدد لماذا؟ لتبيهير مصرح الجريمة لتبيهير مصرح الجريمة إنسان من السهل إنه زنب امرأة في الجران مثلاً وإلا من الشارع وإلا من البلد أو من القرية أو زميلته في الشرب هذا من السهل إنه حتى ولو جلد مثلاً إنه يعد مرة واثنين وثلاثة ولكن الشرع يبعد ها؟ مصار يبعد كل مراحل فتنه عن بعضها فده ولد الحاج يقعد سنه في بلد ثانيه الناس ما تعرفوش يذا بينات الانسان صالح ومستقيم على امر الله ويراقب استقامته عيشه اكله كيف يتحرك يتعرف على مين قاعده ناس جداد نهى ما كان يعني يحفظ فيه بعض الله سبحانه يقول وهو يرب على الراجح عاما ولكنه بشر ان يقر به اربع مرات فمتى اقام الحاج ان يحتلف على نفسه مقام أربع شهود كان من لهب إليه لبعض أهل المنك كان حنفية في وحنفلة أو يشهد عليه أربعة شهود عدول يصرحون بشهادته قد رأينا كلان يبقى لما مش شاهدناها خارج من عندنا شاهدناها ماشية مع حتة مقطوعة سمعنا بينهم من بعض المكلمات لا أن قد شاهدوا بأعينهم وقع واحدة لا وقعتهم متعددة كل واحد شاب وقع شك لا هذا لا يعجب إيه, إيه. لا يكون بالحد حتى يجتمع على وقعة واحدة لماذا شدد الحد هذا التجديد صعب أو المسألة لأنه سيغتل رجل ستزهق نفس ونرافض فلابد من التجديد عدم التساعد قال تعالى الزالية والزال فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وعن عبادة ابن الصابت الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني, خذوا عني قد جعل الله له سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة ورجب جلد مئة ورجب وهذا رواه السنة وآخر الأمرين من رسول الله هو الاختصار على رجم مفصن ولا يسمع معه الجزء يركب فقط حتى يموت كما في قصة معز والأهوال والغادرية هذا حد الزناء أما عن حد القدس وهو أن يضمي إنساناً, إنساناً بالزنى إن كان رجلاً أو مرأة أو باللواط إن كان رجلاً ومن قدف محصناً بالزنى أو محصنةً محصن يعني إيه؟ محصن يعني عفيف شريف مش وش كده ومن قدف نعم ربنا حضورك على المصف المنشور نعم فإذا كان العجب كثير يملك خلسين أيضاً لأن الرجب لا يمصف فيك نقار الملمات ينقل من الواجم الى الجذب وبعدين يجلل فدل ابنها ايضا فالعبد في الزنة حده سيء بسكان كان او بكرى خمسين جذب نعم قال وَمَنْقَذَهَ مُحْصَنًا بِالْزِنَةَ او مُحْصَنَةً بِالْزِنَةَ زاني او يَا زَانِيَ او يَا بْنَ الزَانِيَ او صرّح بالالفاظ المشهورة المعروفة التي يفهم منها كل انسان ان هو بيقول له انه مرس هذه الفحشة او يرميه بها تمام من قذف انسانا بالزنا محصنا بالزنا أو باللواتي كان ذكرا أو شهد او شهد عليه به ولم تكمل ولم تكمل ولم تكمل الشهاده ها جلد 80 جل يعني اذا قذف انسان ماشي في الشارع فقال له يا زاني او يا زانيه أو, او يا ابن الزاني او يا ابن الزاني او يا بنت كذا او صرح بالالفاظ المشهور، يعني الكلمة المشهورة عند الناس دي خلاص بيشتموا بعض بيها وقول له هذي كذا، خاهوا أو لا تمام؟ الكلمة دي عند الناس دي قصف صريحة هذه 80 جنة على طول وترد شهادته حتى يمون اللي قول الكلمة دي مرة في دلوقتي مرة ها؟ هذه الكلمة قادة في في المجتمع المصر فنشتقوين تاني تمام؟ فقدم الصريح القصفهم في مجتمعاتنا يقول لك أنا أحضر معاك في ناس السن وليس ما قلنهم أهباء أو أجداد وبعضهم من البعض انت يا تمام؟ يشتموا بعضهم أستاذ المبعضهم يعني هؤلهم في الكلام أكثر من كبه هذا ترد به الشهادة وتقام به الخدوث تمام؟ فإنسان يعني يتدقي الله عن ذلك أو في السنة تمام؟, تمام؟ يقول يبقى الثورة إما أن يربي يشهد أو يشهد عليه بيه ولا تكمل الشهادة بمعنى ثلاثة أربعة رأوا ثلاثة من ثلاثة منه رأوا رجلا يذنب إمرأة فعلا ذهبوا ورأوه عن رأي العين وذهبوا يشهدون كام واحد واحد اثنين ثلاثة لم يكن للنصاد يبلدون جميعا حتى فهم وإن رأوا بعيونهم وإن رأوا بعيونهم طب ليه وأعراض الانتون مهزاوا إحنا دائما مفيش بدل لإن إما أن نقتل هؤلاء لكونهم لم يستوفوا نصاب الحذ أو نقتل هذا الرجل مع أنه لم يستوفي النصاب يبقى ليس ظهر هؤلاء بأعب ولا بأهم من دني هذا ليس قرر أولاً في, في أكثر حرمة عند الله من دمي هذا الذي سيراغ بشهادة أولاد ثلاثة أو هذين بثناء إذ أن من قدها محصناً بالزنى أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين قال الله عز لله فجلدهم ثمانين جلداً ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفسقون وقد غير المحصن في التأثير يعني امرأة فاجرة أصلاً وكل الناس عارفين انها فاجرة فواحد قال لها يا زنيل يا داعرة يا فاجرة يا جذا تمام؟ وهي قالت رضيت تترك هذا الأمر كده في المجتمع الستجد؟ لا تترك المجتمع الستجد طب هين في علام وهي صاحبة المشكلة وهي تكون قد رضيت قالوا انت رضيت المجتمع المثلم الطاهر المظيف لا يرحى كيف تلوثون آذاننا في مجتمعاتنا وفي نوع من الانواع الفحشه الفاحشه الذين امنوا يعني امراه ماشيه في الطريق ما حدش يعرفها واحد قال يا زنا يا زنيه قالت رضيت كانها اعلنت عن نفسها ماذا يفعل تؤدب ويؤدب تؤدب لانها رضيت ويؤدب لانه قدم غير محصنه بالتاخير او سجن تمام بتطهر المجتمع في يقول والمفصل هو الحب البالي والمسلم العاقل العاقل العاطل. العاطل والتعذير وأجيبه في كل معصية لا حدث فيها ولا شفار كمان كمن قدف غير محصد أو من تكلم بكلام بديء أو أكل أموال الناس بالباطل من غير سرقة أو نحوه كل هذا فيه التعذير تعذير يعني التأثير إما بالضرب أو بالسجن أو بالغرامة المالية تمام في الأشياء التي ليس فيها حدود وانتبه لأن شريعة الله عز وجل لمشاء أختي بها التعذير كما يقول بعض التجاتلة لا التعذير له بابه والحدود له بابها لها بابها تمام يقول ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من مال من هذه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسبت مثلا ربع دينار مش ربع ناري ربع جنيه لا ربع دينار ذهب عيار 24 عيار الدينار ده ايه 4 جرام وربع منها جرام واحد على 16 هنا الجرام او ما ما او هو مبه لا لا لا والله ب 120 130 جنيه تخفيف ربع جنيه او نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا طب سرق جنيه 2 تمام ولا بد السرقه من حد وتخفيف حتى, حتى تكون سرقه يقام بها الحدود حتى تكون سالقه يقام بها الحدود. فلا بد أن يكون المال معصوماً غير مملوك له ولا شبهة فيه وأن يكون المال بلغاً نصاباً ربع دينار فصاعداً وأن يكون في هرز مش موضوع كده مشوف الناس أو جايب حاجة سينها في الشارع لا لا لا المشيء موضوع في خزناته وموضوع في هرز نسله يعني عزتكم الله كما كنا البهائم أين توضع؟ في الزلائم الأموال أين توضع؟ توضع في الخزائم أين تضع السيارات؟ في أماكن يحمضيها أين تضع الملابس يزمزها الإنسان أو يضعها في بيته فلو أخذها، لو إنسان جعل إنسان نائما فخلعه هذه الملابس ناه، وهو نائم ومشى وهذه الملابس تبلغ نصابة نورطة المساء حاودي يجبونه فيه معنين؟ يفعل؟ تمام؟ فهنا لابد من, إيه؟ من هذه الشروط حتى يكون أرضا هي أخذ مال محرم للغير يبلغ نصابة من حرز مثله على سبيل التوفيات على سبيل ألف قال في يم خالف إنسان رفع ببالي الشروط فقط عتياله اليوم حتى وإن كان أنا أعصر هو أشوال بسرق الشمال أول يد تقضع اليمين لشرفيها لشرفيها تمام؟ أبو صارك و قطع عندي نفس الهاتف يعني؟ صارك و قطع عندي نفس الهاتف حياتك بكرة أمور تقول تطعيم من فصل الكف وتحسم هي زيت... توحسم وضع في ماده تقطع نزيف الدم اللي متاح ساعتها زي جلوكوزيتو توضع دي بعد الخطف طب شيء مهم جدا تمام لكن لو كان في عوض لهذا الحسم بالاشياء المعاصره لا باس تمام وبعض الناس بيناقش هل مثلا الحسم دلوقتي بال... في التطور حديث هل يخدر للقطع يعني قطعها الطبيب مثلا بالتخدير لا لا بد من الالم وصور الالم بالتاكيد تمام يقول ان ومن... فانعاده بعد قطع ادي اليوم صرت تاني ماذا يفعل بيت انعاد قطع اليسرى قطعه رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسبت ها كده تصورنا الصوره دي صورة القدم بتاعت الساق والقدم ها والعقب اللي انت بتسميه خطا الكعب هتطلع ازاي كده وإنما تقطع هكذا حتى لن يكون هناك رجل أكثر من رجل كل الناسين بطول وحتى لا يعرف تمام؟ تقطع الرجل الثانية وأنا في قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا خلاف بينهم فيه تقطع رجله يسرى من مبصر الكعب وتحسن فإن عاد حبس ولا يقطع إن عاد حبس ولا يقطع غير يده ورجل صلى الله عليه وسلم ما فيش حد في لسه برضه بيضرب عصابات وبيسرق ويعمل يحطه في السجن حتى يا تمام قالت عاد والسارق والسارقه تقطعوا ايديهما ها اذا لجريمه السرقه حتى نتصورها أركان يريم السرقه لها اركان سارق ومسروق منه ومن مسروق وطريق الدخل عارف ولا بد ان يكون بالغ عادلا ها غير صاحب شبهه في الفتنه مسروق منه أي إنسان صاحب مال ما لم يكن ولداً ما لم يكن ولداً الأستاذ من المسروف منهم تمام؟ أو والدة ما لم يكن صاحب المال هذا المسروف منهم لا يشترط أن لا يكون ولداً المال المسروف يشترط أن يبلغ نصاباً كما تقول أي يكون المال معصوماً أي يكون مليه حرمة تمام طريقة السريطة التي تكون على سبيل الكفية. تمام؟ لا على سبيل المغالبة والشتاك وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يد عفو قال النبي صلى الله عليه وسلم اللعنى الضار السارك يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلة فتقطع يده بعض الناس اعترض على حد الساركة وقال يعني ازاي يكون في مال الدياد من الدياد الوحدة الدياد فكان من الابل بعدين تفلع من رمع جناه فما تفلع في خمسين من الابل فبقى فقال ونبيل سماتان يد بخمسمائين عزجد وديت مابا لا ققطع في ربع دنان يد بخمسمائين عزجد يعني 500 دينار贝 وشهد في الداول ليتها يد التي تنم مع بعض 1000 دينار كوحدة 500 فقال يد بخمسمائين عزجد وديت يعني دفع اديتها يد بخمسمائين عزجد وديت مابا لا ققطع في ربع دنان تناقضن ما لن إلا السقوط له وما أن نعوض بمولانا من النادي قال بعض الصالحين ردا عليه يد بخمسمائة عسجد مدية لكنها قطعت في ربع دينار حماية الدم اغلاها وارخصها خيانة المال تفهم حكمة ذلك يد بخمسمائة لكنها قطعت في ربع دينار لحماية الدم اغلاها وارخصها المال تفهم حكمة ذلك قال وعن أعيشة رضي الله تعالى عنها قال سبيل لا تقطع يد السارف إلا في ربع دنال فصعب وفي الحديث لا قطعة إلا قطعة بثمر ولا كسر لا قطع في بثمر ولا كثر رواه أصحابه السنة الثمر معروف؟ الثمر الجستان واحد سرق من بعض المساكين فاكها سرق من النفل بلح مثلا الأكل منه يقطع يده بذلك لا والكثر معروف؟ الكثر الجمار وهو مكمع جريد النفل في رأس النقلة حيث يجتمع الجليل عندما يجب كل هذا الجليل يبقى أهل بالنقلة اسمه الجمار فإن صرف مثل هذا لا يبطع يدوه قال النبي لا قطع, إلا لا قطع في ثمن ولا كثب وقال تعالى في المحاربين دباء حد الحرام إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلّبوا أو يقطع أيديهم واردونهم من خلاف أو ينقوا من الأرض يقول المحاربون هم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب وقتل ويقطعون الطريق عليهم بنهب وقتل وشرطهم أن يكونوا مكلفين ملتدمين بأحكام الشريعة يعني مكلف داخل سلطان الدولة المسلمة سواء كان مسلما أو ذنميا أو مستهما ثم بعد ذلك غالب على الناس بأخاف سبيلهم وقفع طريقهم وأخذ المال وقتل النفس تمام؟ فهذا هو شرط الحرابات ولو غالب أحدهم بالقهر من دون سلاح أو لم يكن معه من يعينه ها؟ على ذلك فليس بالمحادي على قول بعض أهل المحادي يعني بعض أهل المحادي يقولوا إيه؟ لابد أن يكون إيه؟ بالسلاح فلو غالب من غير سلاحة العصية والحجارة أليس بالمحادي لن شيء سلاحة جولة المحادي هفضل ان المساله مش هتبقى واقفه يعني ايه تختلف باختلاف الاهلات والادوات ده انت خلاص سيب لي الناس بعصايه خلاص سيب الناس بحجر اللي هيعجز تحط له بدل حجر نفس المساله تمام يقول فمن قتل واخذ مالا قتل وسرق فمن قتل واخذ مالا قتل وسرق ومن قتل تحدم قتله ومن قتل تحدم قتله ومن أخذ امالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى تمام من خلاف كما قال الله أن تقطع أيديهم من خلاف ومن أخاف الناس فقط يعني لم يأخذ مالا ولم يقطع ولم يأخذ أحدا ومن أخاف الناس نوفي من الأرض نوفي من الأرض ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغن فهو باغن تمام لكن على الإمام مرسلة البغاة وهم ناس عدون أصحاب ديانا يعطلطون على الإمام المسلم بعض الاعتباطات إلاها تأويد فعلى الإمام أن يرسل إليهم وينظوا ماذا يبتمون عليه مما لا يدوز ويشربوا شبههم فإن اتهوا كذف عنهم وإن لا قتلهم وعلى رعيته على رعية الإمام المسلم والأحاكم المسلم معونته على قتال هؤلاء القرار فإن اضطر إلى قتالهم أو إلى إكلاب أموالهم فلا شيء على الدافع وإن قتل الدافع كان شهيد وإن قتل الدافع يدفع, يدفع, يدفع, يدفع نفسه تمام؟ فإن اضطر في ختالهم أو إلى أتلافهم أليهم فلا شيء على الدافع أي واحد يدافع عن نفسه عبارهم حتى أصاده يعني هذا لا شيء فيه وإن قضل الدافع كان شهيدا تمام ولا يتبع لهم مدبر ناس البقاء دول هم في الحرب وقوات الجيش تأثلت في الحرب هم بدأوا يترون في التبال وفي الغبر لا لا ما ينبغي أن ينشي خلفهم يترون ومن بلا متابعة فلا يتبع لهم مدبر ولا يجهدونهم على جريح وحتينهم وقع وقع في الأرض نقتله بعد أن وقع لا نقتله بعد أن وقع ولا يغنم لهم مال ولا يسف لهم ذرية ولا ضمان على أحد من الصريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس أم أموال أو أموال تمام؟ أما عن باب حق المرتد فأكل الشيخ رحمه الله والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل او طول أو اعتقاد على قد ياخذ بهن سنه الاسلام صف الاباده دول لا تقبل بعد يذهب الى الله يدفع الى الله يطوف حول الكعبة ها يستبدل شريعه الله عز وجل بشريعه اخرى يقوم بالسحر ها او يعني بانتهال المصحف تسييحه واهانته كل هذا يخرج به الانسان حتى وان زعم انه مسلم وهذه الافعال التي يرتد بها المسلم كفرا أو قبل سب الله عز وجل سب دين الاسلام او سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلب ام هذه المؤمنين عائشه او غيرها او تكذيب القران او تكذيب النبي صلى الله او الاستهزاء بالله او استهزاء الرسول او استهزاء بالجنه او بالنار أو بالملائكه او حيطلع نكت على ربنا ونكت على سيدنا محمد هذا يدخل من فوره هذا الكلام يدخل من فوره ياداه الكلام او يكون باعتقاد كمان يعتقد أنه لا بعث بعد الموت أو يعتقد أنه لا قدر أو يعتقد أن الله عز وجل تالف ثلاثه او يعتقد اي معتقد من المعتقدات دي هذا يسد ايه عن الاسلام أو شك في دين الله عن سرد الله أو شك في دين النبي شك احتياراً في أو سوسطاً وقد ذكر العلماء رحمهم الله تباصيل ما يخرج به العبد من الإسلام وترتعه كلها إلى جهد ما جاء بي الرسول أو جهد بربيه فمن اهتد استتيب ثلاثة أيام على قول جمهور أهل الإلم رحمهم واحد الثلاث عن الإسلام لو لم يكن ما تقتل عليه والذين استتيبوا عن عندي يقولوا ارجع إلى الإسلام وإن لم تتلمه ثبت بأمر واضح لا يحتاج إلى إقامة الهدّة بفدء من الاستتابة وإقامة الهدّة الاستتابة طالب العودة إلى الإسلام أسلم فقط أما إقامة الهدّة واحد عمل شيء ما يعرفش إيه الأحكام بتاعته فبين ان إننا واحد ما سميعرفش إن ربنا لهدّة محترم إجتماع ربنا سبحانه سعادة؟ هنعليم نقول له إيه؟ لا نحسن نقول له أسلم وتبق الله مما قلت وأعلم براءتك من هذا الكلام فإن أبا؟ ها؟ تُرِكَ يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام ثم مثل ذلك يُقتَل ضرباً في الزيت كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماشي. فات الشيخ رحمه الله عز وجل حتى شارب الخمر لأنه قد عرض له في باب المشربة ولم يتكلم شارب الخمر يحدُّ في الجلد كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما ثبت في ذلك سنته صلى الله عليه وسلم قال من شربَ مذكراً ها من شربَ الخمرة فاشبدوه من شربَ الخمرة فجدوا صرا وهذا حد مشمع عليه حد الخمر اجمع على ان شرب المسكرا قل او كثر مختارا عالما ها عالما ان كثيرا يسكر جلدا حتى 40 ذنه جلدا حتى 40 ذنه لان عليا بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه جد الوليد بن عبه رضي الله تعالى عنه في الخمر 40 وقال جلد النبي أربعين، وجلد أبو بارك الأربعين، وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي، وكل سنة وهذا الأربعين أحب إلي، تمام؟ وقال سواء كان هذا الخمر من عصير العنب أو من غيره، تمام؟ وصحد حديث جملة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حد شارف الخمر قال مين هس باسط لما كل مسكر الخمر وكل خمر الحراره الحشيش مسكر ولا مش مسكر مسكر وان قال الحشاش شوف غير مسكر تمام ايه اناقه متصرف ماده الماده بتنج من الافيون وايه ومسترات الحشيش واد الاشياء ده يغير بيغير سعر الوحده تماما لكن هم بياخدوا بقدر يعني خليهم في حاله الاشياء كده وفي حاله السلطره خلاص لكن هذا حرام هو منضبط بذلك بدوله الاسلام يغلى الحج يغلى الحج كل فاتق الشهاده فاتق الولاء لو كانت الشقه ده فسخ لو عنده بنت وهو يتجوزها ما ينفعش هو يتجوزها كان صقه حساس كان صقه العادات تمام كل مسكين خبط سواء كان عن طريق الشد هتحققه شيلها تمام عن طريق الحرق بيبدو ايه تمام عن طريق المخ بينضف أفيون عن طريق الحرق بيشده في الشيشه معانا شء او عن طريق السائل يبقى اشياء بعصيره وزيته وقمره وبوطه ومش كده كل هذه الاشياء على اي نوع ان شاء الله يا رب كل لسه بنقترحها النهارده اول مره في قال انها تسكر العقل كثيرها فقليلها حرام لك لها سيف سكشن يعني لو وصلت 60 ذره كده تبدا تتكلم ان شاء الله رب الاشياء بتجدد تمام القطره دي ها حرام قطره واحده هنا حرام ويحدث الانسان والحد ده الانسان حاسمه لمده الايه حاسمه لمده الايه الخمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اذكر كثيره فقليلها حرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم مستن خمر تعني هو مضمن خبر كعابي رواث البسر مضمن خبر كعابد twenty-하리 وقال صلى الله عليه وسلم من شرب الخامرة فسكن لنتقبل له صلاة اربعين صباحين فإن تاب, تاب ثم إن عاد فشارد من سكن لنتقبل له صلاة اربعين صباحا فإن تاب, تاب الله عليك ثم إن عاد فشارد من سكن لنتقبل له صلاة اربعين صباحا فإن تاب, تاب الله فعليه فإن عاد الرابعة فشرب وسكل لن تقبل له صلاة أربعين صباحاً وإن ثاب نبيته بالله وإن ثاب بالله عليه وكان حقاً على الله أن يغطله من ردغة الخبات قيل وما ردغته الخبات؟ قال عصارة أهل النار قال النار نفعل كده؟ يتحرقوا وتشاووا اللي بيليس بقى بيثون إشفر بقى بالنار عند الله سبحانه وتعالى وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مات وهي في بطنه لا يدخل جداً فآبداً من مات وهي في بطن الخمر ولا المخدرات من مات وهي في بطنه لا يخرج جنة أبدا وهذه جملة حديثي عن حذارة منها نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما الله عز وجل علينا شيء قد إلا لصلاحنا ومصلحتنا ولقيام ديننا ودنيانا فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم وصلى الله الحمد لله وقل العظيم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلنا إلى باب القضاء والدعاوى وصلنا إلى, باب ال... إلى كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهدات قال شيء رحمه الله تعالى والقضاء لا بد للناس منهم فهو ضحط والقضاء لا بزر الناس منهم فهو فرد كفائيا قال شيخ الإسلام رحمه الله الواجب اتخاذ الولاية الواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربا فإنهما من أفضل القربات وإنما فسد حال الأكثر بطلب الرئاسة والمال بهما القضاء لغة وإحكام الشيء والفراغ منه قال الله عز أجل فقضاكن سبع سماوات في يومين وشرعاً هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وتسطير الخطومات تبيين الحكم الشرعي والالزام به وخط الخطومات وركن الولاهه القوة والامان ركن الولايه القوه والامان والاقرب ذلك الكتاب والسنه والاجماع قال الله عز وجل وان حكم بينهم بما انزل الله وقد تولاهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حيث قال لاقضين بينكم بكتاب الله عز وجل وأجمع المسلمون على ودوب نصف القضاء قال الشيخ رحمه الله يجب على الإمام نصفه من يحضر به الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الواقع بين الناس وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل بالصفات المحتبرة في القامة لأن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا عدلا سميعا قصيرا متكلما مشتهدا ولو في مذهبه مشتهدا ولو في مذهب من المذاهب وهذا كله بحسب الامكان والا لا تعطلت احكام الناس ويتعين على كل من كان أهلا اعليه القضاء على كل من كان أهلا ولم يوجد غيره يعني اذا كان انسان عنده اهليه ان يكون خاضيا في الناس وليس هناك من يصلح غيره كان واجبا عليه وفرضا عليه ان يقبل ولا القضاء يقول ويتعين على من كان اهلا بالصفات النكورة ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيينة على المدعين واليمين على من أنكر البيينة على المدعين واليمين على من أنكر وهذا الحديث في إسناد هضاء لكن معناه مفتول مع الدعامة وقال إنما أقضي بنحو ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع كمان؟ يعني هو المفروض أن الإنسان يتقل الله عز وجل في عرض الشكوى وأنه يعلم أن الحكم إنما هو على الظاهر أما باطل الأمر وبجل الظاهر. بعض الناس كما دكرنا يزور بعض الأوراق أو يأتي ببعض الشهود الدور ويأتي بالمحكمة الشرعية يقول هذه أوراق وأولئي شهودي فيقضي له القاضي ببعض الحكم يفرح بقى لأن معايا حكم محكمة لا البضاعة الكاسدة لا توجه على الله سبحانه وتعالى يوم تقول للسرائل وين لا يحل لنا هذا الحرام لا في الدنيا ولا في الاخره فمن ادعى مالا ونحوه فعلي البينه ساق يقول فلان اخذ مني مبلغا من المال فلان اخذ مني بعض الحقوق ضيع علي بعض الثوائل ها فعليه البينه اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان هذا في حقوق البائعة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان ها أو, او رجل ويميل المدعى او رجل ويمين المدعي ان يتم تاتي رجلين اثنين على القضيه الثانيه ولا اخذ منك مال ولا عنده لشكاء الى اخره ها او رجل وامرأتان ها او انت تاتي بشاهد واحد وانت تحكي تقول والله حصل زي وهذا استثناء من عموم قول النبي ها واليمين على مثلا يقول تعالى واشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وقد النبي صلى الله عليه وسلم في الشاهد ويمين المدعي الشاهد ويمين المتاعي هو واحد يتنفعي فإلا ما يكون له بيّنة المتاعي ليس له بيّنة حلف المتاع عليه وبرده واحد يقول لي فلا خذ مني ألف مني إيه. طيب أين الشهود؟ ما في الشهود؟ طيب ولا شاهد؟ عندي شاهد واحد فقط عندي شاهد واحد فقط إن أصلا من أن نحتاج شاهدين هو واحد الموجود طب ينفع اثنين ستات كمان ها ينفع طب مفيش نفس بتاكد في شاهد واحد ايوه شاهد واحد طب تحلف كمان مع الشاهد الواحد اللي خد منك ال1000 جنيه او والله الراجل يشهد قد اخذ منهم وانا اقول والله قد اخذ استرجع ال1000 لما اكل الشاهد ما عنديش شهود خالص ولا شاهد طب احلف انا ده ما تكلفش هو ايه انت خدته ولا ما خدتش والله ما خدتش خالص طيب انت كده دعوتك ساقطه وليس لها اي معنى ولن انتهي مش هنجيبها الأعلى فالعرب ونعمة الليلادي والليلا لبعدها اللي ونطرش الفرشاد والفرشاد لبعدها وألف الميل القاعدة وألف الميل الحاجة ونعمل الناس بالباطل هذا لك البينة على المدعي واليمين على المدعى عليك فإنك دلت عن الحال يقضي عليه منه قولنا للردي المدعى عليك اخلف قال مش هعب الله قمنا الردي دلوقتي قال لو أنا مع نيش يجيب شهود لا مش حكس شهوده اخلف مش هعب لفرص حقيقي قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين, على ردت اليمين على المدعي فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ مدعى كانت تباكت من المقضية؟ فهلان يقول لعن الله هذا أفض مني أتفل مين عندك شهود لا أمعني اشتبهني لا أمش احلم احلم والله خد تمام؟ واللي ده البينه القرينه ممكن تكون البينه من شهود حاجات دلالات واقوال ظاهره القرينه الداله على صدق احد الداعيين على صدق احد المدعي الما... نعم المدعيين على تكون العين المنتعاه بها بيد احدوهم يعني اتنين جايين مع بعض واحد شايل شنطه والتاني مع شرطه اللي مش معاه شنطه يقول الشرطه تجيبه دي بتاعتي هتف ايده ادي بقى دليل انها بتاعته وهو شايلها وجاي بقى لحد هنا دليل انها بتاعته لقد جاي جايبهم الشهر بقول الشهر ما دي بتاعتي على أنها متاع ويقول ومثل أن يتداع اثنان متاعا لا يصده إلا لأحدهما تمام؟ كتنازع نجاري وغيره في آلة نجار واحد مثلا جاي مع أسين الفرق أو الرجودة مثلا بـ 500-600 دنيا ولا يقول لك ذا بتاع؟ لاب أنت شجالي أقول لك أنا مدال بسم لابد النجار النجار اللي حاية دي كانت نجاره فيه لدء أقعد تمام او الثاني واخدنا لك يعني ايه ها السماعه بتاعه الطبيب دي ب 500 جنيه بتاعت مشغلها هدوخك عجلات لو عجلات بترش على العجل لا بتاع لا دي مش بتاعتك دي بتاعت من القضاء الايه بالقرائن مثل ان يتداعى اثنان متاعا لا يصح الا لاحدهما كتنازع من الجار وغيره او الجار و... او نعم الجار مواليه وغيره اله حذاء ويتغير قاضي ان يكون حليما فانات وفطن قصيرا ها من احكام الفقره تصير احكام السلف يعلم الخلاف الاجماع في المواضع تمام معرفة على معرفه بالادله والبينات على معرفه بالادله الشرعيه ها اللي يعرف الحكم الشرعي الكلي وعلى معرفه اسباب الايه القضاء اللي يستطيع ان يسحب الحكم الكلي على عاه المدعي او المدعى عليه وعلى علم ومعرفه بالبينات ليعرف طريقة الحكم عند التنازم ليعرف طريقة الحكم عند التنازم قال وتحمل الشهادة في حق الآدمين فرض كفاية تحمل الشهادة يعني في قضية حصلت وانت تشوف الأمر بيحصل خلان بيأفدي على خلال خلان بيأخذ من خلال خلال فلق خلالة خلال رادع خلالة وانت سامعي فتتتحمل ها؟ هذه الشهادة يعني ابقى عندك في صدرك وفي عجلك انت حاول سهل وحد يسألني أقول تمام؟ وتحمل الشهادة في حق الادمي فرض كفايه واداؤها فرض عين اذا طلبت واداؤها فرض عين اذا طلبت لقول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قطع قال ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ولو ظاهرا يشترط ان يكون الشاهد عدل سمي اهل الديانه واهل الصلاح وحسن السمعة والسيره هو اللي يشهد مش يبقى انسان تاجر مخدرات ولا انسان من يعرف يعرض بالدعاوه واكل الناس بالباطل هذا لا ليه او انسان ثالث صلاه ولا يشهد لا هينفعش هؤلاء لا شهاده لهم هؤلاء لا شهاده أن يكون الشاهد عدلا ولو ظاهرا تمام يكون عدلا ولو ظاهرا يكون عدلا ولو باطنا لا باطنا دي صح فإذا جئ لحال الشاهد طلب من المدعي اللي هو جايبهم شهود بقى تزكيتهم من يشهد احنا عارفين مين اللي انت جايبهم دول نسال من صار عليهم الشيخ المسك القراني حتى القرانيه اللي بيصادوا معاها الناس في الطلبين تصدق الراجل أو السبعيه تعرف الناس دي اه الناس دي كويسه الشيرات ايوه انت بتخاف شكرا جزيلا اتفضل روح ها ايه اللي انت شفتوه هنبدا نسال والان من رضيوا الناس والان عدل يعني جمهور الناس مش كل الناس وايه الاد كل الناس ما حصلت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والان من رضيوا الناس في قوله تعالى بمن ترضون من الشبهات ولا يدوذ أن يشهد إلا بما يعلمه إلا بما يعلمه لرؤية أو سماع من المشهود عليه أو استفاضة خبر يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج لها كثيراً سابقاً حديثة كلان در فلان كلان أكل مال فلاني أنا شوفت به تمام؟ ده. أو سمعت فلاني يغذف فلاني بغوذي سمعته أو فلاني يطلق فلاني بغوذي سمعته تمام؟ أو إن فلان ده إبن فلان كل ناس بدول عليه كده ما كل الناس كل البلد بيقول فلان ابن فلان ابن فلان وده بيتهم وده بيت دود عنه بس الخبر بالنسل اللي مش كل انسان بيشوف ان فلان تذوق المراه الفلانيه واحبلها وقعد مستني لحد ما ولدته وشاف الولد بنفسه وقعد ربنا كبره لا ده صعب جدا فانا امر يعني ابتدي فيه من ايه بالاستفاضه استفاضه الخبر في النسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اذا راى الشمس قال نعم قال على مين فيها فاشهد او لا كل حاجه الاحتجاج على زي ايه ما كان في ثاني ضعف قلنا ان معناه من الايه من الاهميه بالكامل قال ومما مما موانع الشهاده كان يكون الجمع تسكن كل شهيده كده يعني ايه ملفقينها مع بعض ماضنه التهمه كشهاده الوالدين لاولادهم وبالعكس لاولاد لابائهم الوالد يشهدش على ابنه والابن يشهد لابيه تمام واهل الزوجين من الاهل مرزبتي مثلا بثبتهي الامرأة ان أنها سلكت منها قال أجل من الشهد لا أنا يعني المحشين تكون شاهدت تمام؟ والعدو على النهو في منهم من بعض خصومة ومشاكل متاع وعادين واحد جيشا على الثاني أو يشهد ضد مثلا لا يجبس كما في الحديث لا تقول شهادة خائن ولا خارنة ولا بغمر على أخيه بغمر زعاده ولا تقول شهادة قانع لأهل البيت ما القانع؟ قادم يعني قادم الغادر او تابع الدين الغادر او تابع لاهل البيت لا تكون شهادته وفي الحديث من حلف على دين يقتطع بها من مال فريق وهو فيها تذير لا تظلها وهو عليه ربى لا تظلها وهو عليه ربى الكسمة القسمه هي لافراد الانصباء بعضهم عن بعض ان كل واحد حقه لا تقتاسه مع الناس وهذا من ايه من اعمال القضاء او من اعمال بعض صولها باب القسمه وهي افراض الانصباء بعضهم عن بعض وهي ثابته بالكتاب والسنه والاجماع قال الله عز وجل واذا حضر احدكم القسمه تمام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعه في كل ما لم يفسن تمام وهي نوعان قسمه اجبار وقسمه اختيار وتراث قسمه اجبار وقسمه اختيار وتراض أما قسمة الإجبار فهي فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الوسعة قسمة الإجبار يعني يجبر الناس على القسمة إذا كان, إذا كان متخصم عليه أرض واسعة جداً جداً ها؟ وكل إنسان يقول لا أنا أبو هذا الجيء وكما يقول أنا أبو هذا الجيء لا لا بد لا لا لا لا بدا من قسمة في مثل هذه الدور الكبار أو الأملاك الوسعة بشروط ثلاثة ثبوت مسمى شركاء عند الحاكم وثبوت الضرر وان كان تعديل الاسهام في العين محقق يعني انت تاكل قسمه الايجار ها ده تمام اسمها خالص انت كله انت مش ولا حد هيدفع فلوس ولا حد هيدرب فلوس كل اللي هيحصل ان فلان هيخسره بالمكان ده ده هيخسره بالمكان ده ولا هيخسره بالمكان ده اولا ان يكونوا جميعا ها بابد شركتهم في الايه في ثبوت الشركه الشراكه نفسها عند الفاكي وفي مد الضرر أنا متضرر أن كل واحد يزحيني بهذا ما كان يفصل حقي وإن كان تعديل الزهام في العين المخفوض وقسمة طراضي وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة وفيه رض عوض إيه فعفنا رض عوض وتكون بغير ضرر تكون بغير ضرر لا أنت فيها من رضى الشركاء كل إيه ما شبت ليه؟ كل إنسان متضرد منهم تربط هم هنا خش في مساله رضا للجميع وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته وان طلب احد فيها البيع وجبت اجابته لا يجبر على هذا الامر وإن الجروه كانت الاجره فيها على قدر ملكه فيها كانت الاجره فيها على قدر فيها في قسمة التراضي لابد ان يتفق فيها جميع الشركاء كما ذكرنا ولا تمكن إلا بحصول ضرر لازم في حد هيتغرض فانت هساوي غلطه الايه بان انسان هيادبر نفسه فلان او فلان يدبر نفسه فلان بده هيبقى بعض الناس خلاص ماشي هتاخد انت دي تمام حقه وتطلعه يعني مثل لا يقبل القسمه واحد ترك كل املاكه هما اوضه وحمام بمنافعهم بالعاده وسابه لواحد من الجوز عايزه غلط اربع اولاد واحد من الجوز عايزه ثلاث اربع اولاد قاعدين فين فيها يقولوا بنقسمها أنا مطعش من بيت أبوي أبداً لاتغطت عني 3 خطة شغلين فيه كل إيه؟ فلوسه جالدة ويدفع وطبع كله جردراً وقسراً من, من الأماكن ضيقة والشرع جاء درافع الضرب والخرج تمام؟ وإن طلب أحدهم فيها البيع واجب إجابات تمام؟ وحب موعاً في هذه القسمة من حب البيع بالضبط لأنه يحصل فيها نفس اللي يحصل في البيع فإذا كان الإنسان حيشتريه يقول أنا خلاص حيشتريه حقه أسين مفاجأة أولا في هذا الحق. وجد فيه تدليس، رده بالتدليس كانوا في مجلس الخيار، له الخيار حتى ينتهي المجلس ممكن يرجع في البيعات المتابعة وإن إدعى أحدهم غضطاً في التسمة قال لأسف الخطأ أو الحاكم الحاكم الخطأ قُبل مبينة وإلا حالة المنكر لأدى المصدر ويقولوا لا لا لا التسمة فيها غضطة وإنتم أشبتوش صح والموضوع يجب يحصل فيه ويحصل فيه بالصدف نقول خلاص عند البيّنة هذه البيّنة لذلك نثبته الخطأ البيّنة هي خبراء في التفسير خبراء في التفسير طب فيش بيّنة نقول لله لا أنا مغلبتش على حاجة لأ أنا أسنت بالعلم نقول له طب إحلم إن أنت مغلبتش على حاجة والله ما أفضل والدى الثاني مسألة هذا باب الإقرار وهو ناجر أدوان الكفاء ونسأل الله يتقفل مننا ومنكم قال هو باعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ كان يقول نعم أقررته انا مقيرهم بكل لفظ باث على الاقرار بشرط كوني مفضل مكلف اهلا للتصرفات مكلف الراجل بالغ الراجل عاقل الراجل عنده اهليه يتصرف هوث فيه ولا محجور ولا محجور على ولا محجور عليه قال ويدخل ها وهو من قبله البينات الاقرار في القضايا والشهداء من أبلغ البينات كما يقول الـ الـ الـ الـ الـ القضائيون وهؤلاء يقول لها الإقرار سيد الأدبين لذلك هو يأترض بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد بالإقرار أقام الحد بالإقرار وأقام القصاص بإراقة الدماء بالإقرار فهذا تل على أن الإقرار أبلغ من أبلغ البينات وينفر في جميع أبواب العلم والعبادات والمعاملات والتنكحة وغيرها تمام؟ ويشترط أن يكون المتر مفتارا غير محجور عليه وأي وأن لا يتر بشيء في يد غير تمام؟ يعني إنسان في يده مثلا مبلغ ألف النيه واضح؟ وبعدين الثاني يدعي يقول له إن ترك علي ألف النيه نعم يقول له أيوة أتر بألف النيه التي في يده الآن لا، من يتر عليها تبقى إيه؟ ملكا لا قال ويذب على الإنسان عفوا وفي الحديث لا عذر لمن أخرى لا عذرا لمن أقره والمعنى صحيح ولكن الحديث في إسنانه ضعفيا الحديث في إسنانه ضعف فلأ أخذ كما قال الحافظ ابن حدى الظاهما والله تعالى ولكن التحقيق والنظر الشائع أنه لا عذرا لمن أقره فالصالب أنه أقره مختارا غير نقره ولا متأول ولا مفتئ أقر إقرارا صحيحا فلا عذرا ويجب على الإنسان أن يعترف لجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليفهد من التابعة بأداء أو استقلال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان له من داخله مظلمة فليتحللها فيه اليوم من قبل أن لا يكون دنار ولا درهم إلا الحسنات والسيئة الإنسان يلطل منك شيء الإنسان يخصمك بشيء إلحق بسرعة دنيا داره عمل متأخرة داره جزاء انهض تخلص من حقوق الناس التي لهم وبادر لرد الحقوق إلى أهلها واستحن من من تستطع أن ترد له حقه يجب على كل انسان ان, أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين خاصة ان دعت حاجه ليه خاصه ان دعت حاجه له يعني انسانك في عندك اجل بيعمل عندك بالاجل امراه ولا عندك حق نفقات ما نفقتهاش اولاد ورثتهم في النفقات جيران اخوه لك في الطريق الله سبحانه وتعالى جيران في المسجد اصحاب في العمل يعني تكلمت عن اسمي كلمه ترضي تستحق الناس تحل الناس، نبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج وعرض نفسه لأصحابه وقال من كان له أظنم فليتحل الآن فجاء رجل من الناس وقال يا رسول الله خدرتني فكشف النبي صلى الله عليه وسلم قال اختت اختت قال خدرتني وعليك لذا وليس عليك لذا أنا أنا أنا كنت ما تشوف وانت مخطي نفسك فكشف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسل فأخذ يقبل باسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقول يا رسول الله إنا قد أقبلنا على الحرب وأنت ترى حالنا فأردت أن يكون آشر عهدي بالدنيا إيما استجبتي جداً فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه للخصص صلى الله على وسلم وليس هناك أحد من الناس أبداً فوق المقاضاب وفوق المحاسبة وفوق المقاصة كل الناس بالحقوق سواء استخلصوا بالحقوق إخوانكم وأنا أستميحكم دميعاً من كان نيعاً له عندما بغنا او وجد عليك في شيء استطيع عليه يعني ارادك ان تصل أن, ان اراد ان ان يغفر غفر الله عز وجل لا نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلنا وجميع الصالحين سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله الذي بنعمه يتم الصالح